يقول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة الله أكبر يعني مع الملائكة ما أعظم هذا الفضل والجزاء ويقول والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران يعني أجر التلاوة أجر المشقة الله أكبر ما هو عذرنا أمام الله وترى ما الذي يشغلنا ما الذي يشغلنا عن القرآن وعن تلاوته وعن حفظه وعن تدبره يقول عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته هل تريد هل تريدين أن تكونون من أهل الله وخاصته عليكم بالقرآن تلاوة وحفظة تحتاج إلى جهاد للنفس تحتاج إلى صبر تحتاج إلى ترتيب للوقت هذه جنة أيها الأحبة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة يجب أن نصبر من أجلها أعظم كتاب هو القرآن كلام الله استشعر واستشعري وأنتم تقرأون أو تحفظون هذا الكتاب العظيم أنه كلام الله كلام الكريم الرحمن المنان سبحانه وتعالى ثم العمل بما نحفظه والعمل بما نتلوه حتى نفوز في الدنيا ونفوز في الآخرة بإذن الله عز وجل ويأتي القرآن ليشفع لنا